اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد فاهلا وسهلا مرحبا بجميع الاخوه والأخوات المشاركين معنا والمشاركات في أكاديمية أصول ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير بعد الدرس الماضي الذي كان مدخل إلى علم علوم القرآن نشرع إن شاء الله عز وجل بداية من هذا الدرس في سوق المسائل التي يتعلق بها هذا العلم الشريف وقلنا قبل ذلك إن علوم القرآن هو هذا العلم الذي يبحث في مباحث وقواعد تتعلق بالكتاب العظيم الخالد من حيث نزوله وجمعه وتدوينه وترتيب آياته وسوره ومعرفة المكي من هو المدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وتفسير اياته ومعرفة احكامه إلى غير ذلك من المباحث والمسائل التي تتعلق بهذا القرآن العظيم وبداية نعرف القرآن القران اختلف العلماء في اصل كلمه قرآن فمنهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن القرآن اسم جامد غير مشتق وهو غير مهموز اسم جامد غير مشتق وهو غير مهموز يعني لا يقال قرآن قرآن هذا مهموز أما الشافعي رحمه الله فيختار أنه غير مهموز فيقال عنه قران وهذا كما قرأ ابن كثير المكي رحمه الله تعالى إذن الشافعي رحمه الله يختار أن القرآن اسم جامد غير مهموز يقال له القرآن وهو اسم علم على الكتاب المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم كما كانت التوراة انزلت على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى والزبور كذلك أنزل على داود عليهم جميعا الصلاة والسلام فأنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إذن يختار الشافعي رحمه الله أن القرآن اسم غير مهموز وهو علم على الكتاب المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره يختار أن القرآن اسم مشتق ثم اختلف هذا الفريق فمنهم من قال انه مشتق من قرأ ومنهم من قال انه مشتق من قرنا مشتق من قرأ بمعنى تلا فهذا القرآن مقروء يعني متلو هذا القرآن مقروء يعني متلو فيقال قران يعني يتلوه العباد بألسنتهم ومنهم من قال إنه من قرنا وهو الجمع لذلك فإن القرآن جمعت آياته بعضها إلى بعض فسارت صور وجمعت الصور بعضها إلى بعض فسارت قران إذن يتلخص من هذا أن العلماء اختلفوا في القرآن فمنهم من قال إنه جامد وهو علم على الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنه مشتق فاختلف أهل الاشتقاق فقالوا إنه مشتق من قرأ وقال بعضهم إنه مشتق من قرن قال اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في لفظ القرآن وذهب جماعة منهم الشافعي إلى أنه اسم جامد غير مهموز وهو اسم للقرآن كما كانت التوراة والإنجيل اسم للصحف السابقة وذهب الطائفة إلى أن هذا الاسم مشتق فقالت شرقة إنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه ومنه قولهم قارن بين البعيرين إذا جمع بينهما ومنه سمي الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد قران فقالت فرقة إن القرآن مصدر مهموز بوزن الغفران مشتق من قرأة بمعنى تلا ومنه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني قراءته ثم إِنَّ أَهْلَ الْإصْطَلَاحِ اصطلحوا على تعريف القرآن اصطلحاً بالتعريف الآتي بيانه فقالوا هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل المتعبد بكلاوته كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل المتعبد بتلاوته فكلام الله خرج به كلام غيره من المخلوقات نحن نعتقد في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى وأن الله تكلم بهذا القرآن بحرف وصوت سمعه جبريل عليه السلام من ربه سبحانه ثم بلغه رسولنا صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء إذا شاء قال الله تعالى في كتابه وكلم الله موسى تكليما وقال الله سبحانه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه إلى آخره من الآيات التي يستدل بها على أن الله تبارك وتعالى متكلم وقولنا المنزل خرج به ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه وما لم يطلع عليه أحد من المخلوقات إذ أن كلمات الله تبارك وتعالى لا آخر لها يقول الله سبحانه في كتابه ولو ان ما في الأرض من تجارة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وقال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله تبارك وتعالى من كلامه الذي تكلم به هذا القرآن الكريم الذي نزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج بهذا القيد ما أنزل على عيسى عليه السلام فإنه كلام الله ومنزل ولكنه اختص بعيسى فهو يعتبر من الإنجيل وكذلك ما أنزله الله على موسى عليه السلام فهو التوراة وما أنزله الله على داود عليه السلام فهي الزب فهو الزبور فأنزل الله تعالى على إبراهيم وعلى موسى عليهم الصلاة والسلام الصحف التي ذكرها الله تعالى فقال صحف إبراهيم وموسى وبواسطة أمين الوحي جبريل هذا كلام الله تبارك وتعالى لأن جبريل عليه السلام هو أمين الوحي الذي ينزل بالوحي على عباد الله من الأنبياء والمرسلين قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقولنا المتعبد بتلاوته تخرج الأحاديث القدسية والمقصود بقول الشراح وأهل الاصطلاح في قيد المتعبد بتلاوته المقصود بهذا امران أنه هو الذي يقرأ به في الصلاة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن القرآن الكريم هو الذي يقرأ في الصلاة حال القيام كما هو معلوم يقرأ, أو يقرأ المصلي الفاتحة وما تيسر بعدها من صور القرآن الكريم الأمر الثاني في قولنا المتعبد بتلاوته أن الله تبارك وتعالى جعل له أجرا مخصوصا وإلا فإن الذي يقرأ كتب العلم ويقرأ في سيار الصالحين ويقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مأجور ولا, ولا شك أنه يكون متعبدا في هذه الحالة ولا شك أن الله تبارك وتعالى يعطيه على قراءته هذه من الحسنات والعطايا والهبات والمنح ولكن قولنا المتعبل بتلاوته هنا هو أجر مخصوص وهو الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة القرام البررة والذي يقرأ القراءة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه له أجران أجر القراءة وأجر التتعتع إذن القرآن هو كلام الله المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل المتعبد بتلاوته وهنا. نقول إن الله تبارك وتعالى اوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن ووحي الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا أمر عقلي أمر عقلي يعني بمعنى أن العقل لا يرفضه وذلك لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الذي خلق هذا الكون وهو الذي خلق الجن والانس قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فالله تبارك وتعالى هو خالقنا فهو الخالق ونحن المخلوقون ولما كان الله هو الخالق وكنا نحن البشر ومع الجن و من المخلوقين كان لا بد من علاقه تربط هذا الخالق سبحانه وتعالى بهؤلاء المخلوقين وهذه العلاقه هي علاقه العبوديه ان ينقاد المخلوق خالقه سبحانه وتعالى فهو سيده ومولاه ومربيه. ولما كانت العلاقة بين الخالق والمخلوق هي علاقة عبوديه يعبد المخلوق خالقه سبحانه وتعالى كان من الطبيعي أن يرسل الله تبارك وتعالى رسلا إلى هؤلاء المخلوقين ليعرفهم على معبودهم سبحانه وتعالى وليخبرهم بما هو مطلوب منهم ليفعلوه تجاه خالقهم سبحانه وتعالى من ائتمار بالأوامر وانتهاء عن النواهي وكذلك يخبرهم خالقهم سبحانه وتعالى بما أعد لهم من ثواب للطائع ومن عقاب للعاصي فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل وأن يبعث النبيين قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ولا شك أنه من أجل إرسال الرسل فإن الله تبارك وتعالى يرسل الملائكة بوحيه سبحانه وتعالى إلى عباده إذا هذا الوحي وهذا الارسال وهذا البلاغ من الأنبياء والمرسلين بما أمرهم الله تبارك وتعالى ببلاغه العقل يقبله ولا يرفضه بل العقل السليم يعني يؤيد وينتظر هذا الوحي من الله تبارك وتعالى ليتعرف المخلوق على خالقه سبحانه وتعالى وكان من جملة ما وصل إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الكلام أو بمعنى أدق من الوحي الذي بلغه الله أو الذي اوحى به الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة وهذه الثلاثة هي ما يعرف بالحديث النبوي وبالحديث القدسي وبالقرآن الكريم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى إما أن يكون حديثا نبويا وإما أن يكون حديثا قدسيا وإما أن يكون قرآنا كريما أما الحديث النبوي فمعروف وهو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقيه أو خلقيه كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى فهذا يعتبر حديثا لماذا يعتبر حديثا لانه اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول يعني قال الراوي قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يبقى كل ما اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر اربع ركعات فحج النبي صلى الله عليه وسلم وأدى المناسك وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ففعله صلى الله عليه وسلم للصلاة وفعله صلى الله عليه وسلم للحج يعتبر حديثا حديثا لماذا؟ لأنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله بالحديث النبوي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير تقرير ولو الإقرار أن ألا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم ولكن يحدث شيئا ولكن يحدث شيء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقره صلى الله عليه وسلم ولا يرفضه وذلك كأكل الضب على مائلته صلى الله عليه وسلم رسول عليه وسلم جالس فحضر الضب بعض الصحابة جاء بالضب الحيوان معروف ثم وضع على مائده النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل كل الضب ولم ياكله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وإنما أكله بعض الصحابة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أكل الصحابة للضب من غير إنكار عليهم يعتبر حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إقرار وكذلك إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يقرأ بعد سوره الفاتحة أو بعد أن يختم قراءته في كل ركعة أو في كل صلاة بصورة الإخلاص كان يقرأ في كل صلاة بصورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلما حكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي الرجل فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أخبره أن الله يحبه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وأما الصفة فسواء كانت الصفة خلقية أو خلوقية الصفة الحلقية المتعلقة بالاخلاق من كونه صلى الله عليه وسلم شجاعا صبورا حليماً صادقاً أميناً دائماً البشر سهل الخلق صلى الله عليه وسلم وكذلك في صفاته الخلقية التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها في جانب خلقته صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث النبوي وأما الحديث القدسي الحديث القدسي وهو وحي من الله تبارك وتعالى الحديث النبوي كذلك وحي من الله تبارك وتعالى وفي الحديث ألا وإني ألا إني قد اوتيت القرآن ومثله معه وهي من الحكمة التي أوحى الله تبارك وتعالى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم انزل الله عليك الكتاب والحكمة علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال بعض العلماء إن الحكمة هي السنة النبوية التي أوحى بها الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث النبوي معناه ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثاني هو ما يعرف بالحديث القدسي يعرف بالحديث القدسي والحديث القدسي هو وحي من الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يوحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعنى ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ يعني الحديث القدسي معناه من عند الله سبحانه ولفظه من عند رسوله صلى الله عليه وسلم والحديث القدسي هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام إلى الله تعالى ولذلك فإن طريق سوقه إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وإما أن يقول الراوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى ومن ذلك ومن ذلك في قول ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل بهذه الصيغه يدل على أن هذا الكلام الآتي بعد هذه الصيغة تعتبر حديثا قدسيا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يد الله ملأة لا يفيضها أو لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار هنا يقول أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل مثال الثاني ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا تحدث بالحديث النبوي هو السابق لم ينسبه إلى ربه وإذا تحدث بالحديث القدسي نسبه إلى ربه سبحانه وتعالى إذن حديث القدسي هو من كلام الله ولكن لفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رحي من الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم معناه ولفظه من عند الله سبحانه وتعالى يعني ان الله تكلم بهذه الالفاظ وتكلم الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات ولذلك فان العلماء يفرقون بين الحديث القدسي وبين القران الكريم بعده فروق فرقوا بين القران الكريم وبين الحديث القدسي بعده فروق مجموعة في قول بعضهم وحي تحدى العالمين بمثله ولا يقال فيه يروه متواتر لفظه ومعناه متعبد في صلاته تلاه وحي تحدى العالمين بمثله يعني أن القرآن الكريم هو وحي من الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ووقع به التحدي تحدى الله العالمين أن ياتوا بمثله وأن ياتوا بعشر سور وأن ياتوا بسورة قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فالقرآن الكريم متحدا به تحدى الله به الأولين والاخرين وأما حديث القدسي فغير متحدا به القرآن الكريم لا يقال فيه يرويه يعني لا يقال فيه يقول الله أو لا يقال فيه يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه احنا قلنا إن سوق الحديث القدسي له صيغتان إما أن يقال يقول الله عز وجل كذا أو يقول الراوي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يعني أرجو التركيز حديث القدسي له صيغتان إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كذا أو يقول الصحابي أو الراوي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بهذا الحديث القدسي القرآن الكريم لا يقال فيه إلا يقول الله عز وجل إذ القرآن الكريم الحديث القدسي في أن الحديث القدسي يقال فيه يقول الله عز وجل والقرآن الكريم يقال فيه يقول الله عز وجل الحديث القدسي يجوز أن يقول الراوي فيه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أما هذه الصيغة التي هي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لا تقال في حق القرآن يبقى فرق بين القرآن وبين الحديث القدسي أن الحديث القدسي يصح أن يقول الراوي فيه فيما يرويه عن ربه وأما القرآن الكريم فلا يقال فيه فيما يرويه عن ربه بل لا يقال فيه إلا يقول الله عز وجل متواتر لفظه ومعناه يعني أن القرآن الكريم متواتر اللفظ والمعنى وصل إلينا بطريق حق وصدق لا اختلاف فيه ولا مريت في صدقه ولا تكذيب ولا ادعاء بل هو ثابت متواتر اللفظ ومتواتر المعنى وأما الحديث القدسي فيعتريه ما يعتري الحديث النبوي فقد يكون الحديث القدسي صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا يعتري الحديث القدسي ما يعتري الحديث النبوي وأما القرآن الكريم المثبت فهو مقطوع بتواتره وبصدقه من عند الله سبحانه وتعالى متعبد في صلاته تلاه يعني أن القرآن الكريم هو الذي يقع فيه التعبد في الصلاة وهو الذي يترتب عليه الأجر المخصوص بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أضعفها إلى سبعمائة ضعف والله ضاعف لمن يشاء وهو الذي تصح قراءته في الصلاة ولذلك فإن الحديث القدسي لا يجزء في الصلاة إذا قرأ الإنسان بدل سوره الفاتحة حديثا قدسيا فإن صلاته لا تصح اللهم إلا في تفصيلات أخرى يعني تأتي في كتب الفقه لان لو الإنسان لا يحفظ شيئا ابدا من القرآن الكريم ولا يحفظ صورة الفاتحة ولا, ولا يستطيع حفظها ولا يوجد أحد يعلمه فهنا يقول بعض العلماء إنه يذكر مثلا دعاء أو يذكر ذكرا بما يناسب أو بما يوازي سورة الفاتحه القرآن الكريم له أسماء كثيرة وقد أوصلها بعضهم إلى خمسة وخمسين أسماء وهو الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن وأشهر الأسماء سماه الله القرآن قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وسماه الله تعالى الكتاب فقال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وسماه الله فرقانا قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وسماه الله تعالى ذكرا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وسماه الله سبحانه وتعالى تنزيلا فقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وسماه الله تبارك وتعالى روحا قال الله تعالى في كتابه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وسماه الله تبارك وتعالى نورا قال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه يعني هذه بعض أسماء الكتاب القرآن الكريم ولعل, ولعل أشهر الأسماء القرآن والكتاب القرآن والكتاب ويعني في تسميته بالكتاب إشارة إلى جمعه في السطور وفي تسميته قرآن إشارة إلى جمعه في الصدور من ذلك كانت أشهر أسماء قرآن وكتاب ليدل على أنه يجمع في الصدور ويجمع في الصدور ثم بعد ذلك نأتي إلى مسألة الوحي نأتي إلى مسألة الوحي الوحي له عدة معان في اللغة وقد يعني واردت في القرآن الكريم منها الإلهام الغريز للحشرات ويهداية الله تبارك وتعالى لها قال تعالى الذي قلق فسوى والذي قدر فهدى فالمخلوقات مهيئة ومهداه ويلهمها الله تبارك وتعالى بغريزتها إلى شق طريقها واستكمال حياتها يقول الله سبحانه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وكذلك الوحي يستخدم بمعنى الإشارة السريعة على سبيل الإيحاء والرمز وذلك كما جاء في حق زكريا عليه السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وكذلك الوحي يأتي بمعنى وسوسة الشيطان وتزيينه وتزيينه الشر في النفوس. قال الله تعالى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو سياطين الإنس والجني يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول عرورة. وقال تعالى وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ يُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ هَكَذَلِكَ الْوَحْيُ يَأْتِي بِمَعْنَى مَا يُلْقِيهِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ الْأَوَامِرِ إِلَى الْمَلَائِكَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ يوحي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قلوب الذين كفروا الرب بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعطي الأمر للمخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى في كتابه فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم وقال سبحانه يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها وأن وحي الله تعالى إلى أنبيائه وهو الوحي بالمعنى المخصوص أن يوحي الله تبارك وتعالى إلى نبي من الأنبياء أو إلى رسول من الرسل، فالوحي هنا يكون معناه كلام الله تعالى المنزل على نبي من الأنبياء أو رسول من المرسل وقال هنا بتفصيل, بتفصيل الوحي يعني بأن يعلم بأن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كلما أراد اطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر يعني أن الله تبارك وتعالى يصطفي عبدا من العباد فيجعله نبيا أو رسولا ثم يبلغه أوامره ونواهيه وما يريد أن يوصله إلى البشر فيوحي الله تبارك وتعالى إلى هذا النبي بهذه الطريقة السرية الخفية التي لم يعتدها أحد من البشر وتكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام قال وللوحي مع الأنبياء والمرسلين طرق وللوحي مع الأنبياء والمرسلين طرق وكل هذه الطرق هي وحي من الله تبارك وتعالى إلى نبي أو إلى رسول وإن كانت لا تستخدم بالمعنى الوحي الاصطلاحي الذي هو إنزال الكتب على الرسول أو على النبي فمنها مثلا فمنها مثلا المنامات التي يراها الأنبياء والمرسل فهذه المنامات حق ورؤيا الأنبياء حق فتعتبر المنامات من جملة الوحي التي يوحي, به الله يوحي بها الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ومرسليه كما قال الله تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام وأراه الرؤيا التي يمره فيها بذبح ولده اسماعيل عليه الصلاة والسلام قد يكون الوحي مكالمة مباشرة ونداء مباشر من الله تبارك وتعالى إلى نبي أو إلى رسول كما حدث من الله تعالى مع موسى عليه السلام لما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه ومن, ومن هذا الوحي ما يكون؟ بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام وهو ملك كريم ذو قوة عند العرش مكين مطاع تم أمين وهذا النوع هو المشهور وهو المقصود في هذا المقام لقد كان وقد كان جبريل عليه السلام ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة فلربما كان يأتيه في صورة رجل يراه الناس يخرج ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه السفر ولا يعرفه من أحد الحديث وفي الحديث في نهايته قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم وقد كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الصحابي جحية الكلب بهذه الصورة كان يأتي فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وربما يهبط أمين الوحي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة خفية لا يرى فيها أحد من الصحابة أحد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم تتغير فيثقل ثقلا شديدا ويتصبب منه العرق صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد يبقى شيء خفي لا يراه أحد من الصحابة ولكن تظهر آثاره على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حالته الجسدية فيثقل صلى الله عليه وسلم يعني في مرة من المرات كان, كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجر امنا عائشة رضي الله عنها فنزل أمين الوحي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فكاد فكادت رأسه صلى الله عليه وسلم ترد فخذ عائشة رضي الله عنها لفق رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وربما كان يأتيه في صورة في صلصلة الجرس اللي هو الرنة رنت الجرس فيأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فيوحي الله تبارك وتعالى أمره بإبلاغه لنبيه صلى الله عليه وسلم فيسمع الصحابة رنين كرنين الجرس وهذه من أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقها ويقويها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري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 قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد الببد فيفصن عنه وإن لا ليتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم هذه كانت بدايات المسائل والمباحث التي تتعلق علوم القرآن أخذنا فيها تعريف القرآن وإمكانية الوحي والفرق بين القرآن الحديث القدسي والحديث النبوي وكذلك المعاني اللغوية للوحي وكيف كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نشرع في ذكر بقية المسائل والمباحث فنتكلم عن نزول القرآن وعن جمعه نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله اي وسام يبتغى شرفا كعز ان يذكر الرحمن انسانا